موقع رياض القرآن يقدم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كويرة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار صجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سوينة بأي ذم بقتنات وإذا الصحة فَنُوشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الكنس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 إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءوا الله إلا أن يشاء الله رب العالمين